اذِنَنَ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ غير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهد يمت صوامع وبياع وصلوات ومساجد ينكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرنا الله من ينصر إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَأَمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَإِن كَذَّبُوا كَفَى قَدْ كَذَبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَ أَبُ مَذِيَنَ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَانَ عِقَابَنَا كَبِيرًا فَكَأَيِّن مِّنْ قامون ياتي ابن اهلكناها وهي ظالمه فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشئ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 فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ